الآن ما بين مقبرتين معنى. الطريق الذي يأتي من بين مقبرتي معنى يأتي الآن بدقة يأتي من البيبان ويأتي من طريق التيبية والحجون. هذا الطريق هو كان ماذا ثنية بين جبلين دخل النبي صلى الله عليه وسلم منها ثم نزل بين مقبرتي معنى ثم آخر ذات ذات اليمين فدخل ماذا فدخل باب بني شيبة من جهة أي من جهة الغزه من جهة المسعة الآن. هذا دخول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم اتى من طريق العمره اللي يعرف مكه ثم نزل الى ان اتى قريبا الان من جهه مستشفى الزاهر او جامعه البنات جيد فاخذ صلى الله عليه وسلم شيئا من ذات اليسار ثم صعد هذه الثنية العليا التي تسمى ثنيه الحجول الحجون الان معروف عند اهل مكه جيد ثم نزل صلى الله عليه وسلم بما هو معروف بين الأمبارتين معلاء ثم أخذ ذات اليمين صلى الله عليه وسلم فدخل الحرم من جهة ماذا؟ من جهة المسأة ولذلك دخل من أي أبواب دخل من باب بني شيء الذي كان في منتصف ماذا؟ في منتصف المسعى أو أقرب إلى جهة ماذا؟ إلى جهة الصفا. إلى جهة الصفا. هذه هي الثانية العليا التي كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم منها تسمى الثنية العليا وتسمى كذلك كما في حديث عائشه رضي الله عنها بانها ماذا كذا جيد وهي اعلاها الثنية السفلى هي كذلك ما بسرتها عائشه رضي الله عنها من اسفلها انها ماذا من أسفلها وهي ثنية ماذا كذا بضم ماذا بضم الكاف وآخره الف مقصوره كدف ويعرف الآن بريع الرسام كان اسمه مزاعي حتى عنده لمكة بريع الرسام فهو الطريق الذي يأتي من حارة الباب أو ما يسمى متجها إلى جور مع قبة مشهورة كانت قبة محمود يعني كانت تستطيع نقول من جهة باب العمره من جهة باب فكان يخرج صلى الله عليه وسلم بما عرف الآن, عرف الآن من باب العمره وكان يتجه إلى الشارع المشهور الذي عندنا الآن يخرج على ريح الرسامة يعني ماذا ريح الرسام وهذا في الحقيقة مناسب لدخول النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه اذا عندنا ثلاثه امور عندنا كدا وهي ماذا التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا كدا وهي التي خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا كدي الان وجودا جيد وهي بليان بليان قدي هذا طريق الاهليه من وهي ثنيه هي ثانية تاتي من الشيخ فينزل ماذا الى مكه من جهه اجيان ما يعرف الان باجيان يقول اهل مكه ادخل وافتح يعني ماذا كذا لا تجري لا تنساها ادخل وافتح واخرج وضم يعني كده واضح حتى ما تنسى قائد كيف دخل النبي من اين دخل ماذا ادخل وافتح كده وخرج وضم وهي ماذا كده واضح اختلف اهل العلم باستحباب الدخول من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومن حيث قرر صلواته الله والسلام عليه فذهب الشافعية ورجحه النووي إلى أنه مستحب أن يدخل من المكان الذي منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يخرج من المكان الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فرق بين أن تكون هذه الثنيه على طريقه كالمدني والشامي، فستكون ماذا؟ فستكون كذا على طريقه جيد أو لا تكون على طريقه كاليماني. المستحب لاليمني الذي ياتي من الجنوب تكون منها ماذا؟ كذا بعيداً يستحب لهم وغيرهم أن يستديروا واضح ويدخلونها من حيث دخلها النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا هذا مذهب الشابعية واختاره النووي قالوا لأني سلم يعني ماذا؟ قال لي عني مناسح وهو فعل هذا صلى الله عليه وسلم في دخوله وذهب بعض الشابعية وهو مذهب الحنابلة الى ان ذلك غير مستحب تعبده وانها وانه انما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لانها كانت على طريقه قال النووي وانها كانت أرفق به صلى الله عليه وسلم فلما جاء من المدينه كان طريقه من يدخل من هذه الجهه ولما اراد ان يخرج صلى الله عليه وسلم قال ماذا الافضل ان يخرج من جهه ماذا من جهه كذا. فخرج منه صلى الله عليه وسلم قال النووي وهذا ضعيف الصواب الأول، فهو يرى أن الدخول من هذه الجهة من الثنية العليا والخرور من الثنية السنة هو التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية دخل عام الفتح كذا التي بأعلى مكة فكان هذا الحديث مفسر للحديث ماذا؟ الأول المتبق قال هشام عروة بن الزبير فكان أبي يعني عروة ابن الزبير فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان ابي اكثر ما يدخل من كذا اختلف العلماء في المعنى المساله الثالثه الذي لأجله خالف النبي صلى الله عليه وسلم الدخول عن الخروج والا فخروجه صلى الله عليه وسلم قد يقال كان الذي دخل من قد يكون يقال انه ايسر له أي صلى الله عليه وسلم قد يقال قال في فتح الباري. اختلف في المعنى الذي لأجله خالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الطريقين فقيل ليتبرك به كل من في طريقه صلى الله عليه وسلم وقيل لمناسبة العلو عند الدخول لحظة لقيها لمناسبة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم ماذا؟ المكان فأنت تدخل من مكان عال تعظيما للمكان وعكسه الإشارة إلى فراكة تدخل من مكان ماذا؟ سفلي تخرج من مكان وإذا خرج النفسنا من ثانية السفلاء وقيل لأن إبراهيم عليه السلام دخل منها وقيل لأن من تلك كان مستقبلا للبيت واضح؟ قال أنه ليأتي من الدخل مستقبل للبيت ولعل هذا المدخل والمخرج كان اسمح له صلى الله عليه وسلم وأرفق به عند الدخول أخذ بعض علماء فائدة عظيفة من هذه الاحاديث أنه يستحب للمسافر أن يخرج من بلده من طريق ويرجع من طريق آخر. ولهذا الحديث ولفعل النبي ماذا؟ من الأيام؟ الأعيام. فإنه كان يذهب من طريق ويرجع من طريق صلى الله عليه وسلم، نعم. قال قوم الله أفرج لي إذا رأيت بيتي وما قال من تدعى أن جاهني نسوي عن الرد لي رأيت بيتي أفرج لي فقال أخرجنا مع مع الله صلى الله عليه وسلم فلم يبني فرعون رواه أبو داود قال لي قال قال عن عن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع البيت في الصلاة واذا راى البيت وعلى الصفا والقوه وعشيه عرفة وبجمع وعند الجبرتين وعلى البيت, وعلى البيت, وعلى البيت, وعلى البيت, وعلى البيت وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهامه وزد من, من, من, من شققه وكرهه هما تحجموا اعتمارات الشريم والتعظيم والتكريماً ومد وبرّاً فرافق الشافرين في المسندة باب رفع اليدين إذا رأى البيت ثم يقال أن يتعقد المؤمنة هذا الباب لبيع عليه الحنابلة الاستحبابي رفع اليدين إذا أتى مريد الحج أو العمر فرأى البيت أنه استحق له أن يرقع عيب وهل يقال أن دروية البيت شيء فذكر ما يقال ذلك ثم ذكر حديث الجابر وسئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه يرى البيت الكعبه تكعبه يرفع يديه في لفن النساء إنه قال ما كنت أظن أحدا يفعل هذا إلا اليوم ما كنت أظن أحدا يفعل هذا إلا اليوم قال حججنا بل حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني حرص بالتالي لسمعه سمعت الصلاه عن نفسك تتمتم بها صلوات الله فلم يكن يفعل إذا جاء بماذا ينفي بل في رواية النسائي يقول أن هذا من ماذا اليوم رواه ابو داود والترمذي وابن خزيمه وقال الترمذي احرفت اليدين عند رؤيه البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة الباهلي سويد بن حجير فكانه يشير إلى عله في الحديث، كأنه يشير إلى علة في الحديث. قال الخطابي، طبعا سويد بن حجير رواه أما عن المهاجر المكي، قال أبو حاتم المهاجر المكي، والمهاجر ليس بالمشهور، المهاجر ليس بالمشهور. قال الخطابي رحمه الثوي وابن المبارك. وأحمل وإسحاء حديث مهاجر في رفع اليدين عند رؤية البيت لأن مهاجر عندهم مجهول وقال النووي رواه بلول المسائل بإسناد الحسن فكان انه يحسن ماذا؟ رحم الله يحسن بإسناد الحسن لكن اقرب الحديث في رفع اليدين ماذا؟ هذا الحديث في رفع ماذا؟ اليدين حديث في إضاية ثم ذكر عن أبي جريت <تصفيق> إذا الحديث رفع اليدين عند درجة البيت ماذا؟ الله إيه. وحديث الباب الذي الل عندنا صححه بن وصححه النووي حديث آخر عن أبن قال أحد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الايادي في الصلاة وإذا رأى البيت وهذا هو الشاهد وعلى الصفا والمروه وعشية عرفة وبجمع يعني مسترفة وعند الجمرتين يعني ماذا؟ الصغرى والمسطى وعلى الميت إذا أتى الصلاة الميت هذا الحديث أخرجه البيهقي وقبله اخرجه الشافري وأخرجه البيهقي مضيق الشافري وخرجه البغوي وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفق وهو فيه مضيق فالحديث ضيق فالحديث لا يصح وهذه المواطن الستة ماذا؟ لاحظوا وترفع اليد بالصلاة، هذا مره معنا كتاب الصلاة من حادثة كبيرة بحديث هريره هوريرة، وبحديث مالك بن كرجم وحديث غيرهم وحديث عمر وعليم البطار في رفع اليدين، في استحباب رفع اليدين في الصلاة وقلنا إذا رأى البيت هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث الذي يليه، كذلك ماذا؟ ضعيف سيأتي أنه ضعيف وقلنا أنه لا يصح في رفع اليدين في البيت، ماذا؟ إذا رأى البيت شيء إلا صح ما صح من النووي رحمه الله ولذاك ثابت حديث ماذا ضعيفه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروه ثبت في حديث جابر ان النبي بصحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه لما قال فرق الصفا فماذا فحمد الله وكبر ورفع يديه كيف يكون الرفع واضح رفع ماذا الدعاء جيد فيكبر لما يرى البيت وهو على الصفا جيد وسيأتينا الشرفين السعي ثم ماذا؟ ثم يرفع يديه ماذا؟ يقول ما ورد كما سياره وعشية عرفة ثبت بحديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه ماذا؟ لم يزل واقفاً على دابته صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو دابته رفعاً وبالمزدرفة ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر ماذا؟ بغلس في أول وقتها صلوات الله وسلامه عليه أنه ماذا؟ وقف يدعو ورفع يديه صلى الله عليه وسلم وعند الجمرتين ثبت كذلك انه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رمى جمرة الصغرى أخذ ماذا؟ أخذ ذات اليمين حتى أسهل ثم رفع يديه ودعى طويلا وفعل ذلك في الجمرة ماذا؟ الوسطى وأخذ ذات اليسار إذن وعند الميت ماذا؟ رفع يديه في أي شيء في التكبير في صلاة الميت. ولا وماذا؟ قد ذكرنا آثار ماذا في ذلك؟ صحيح عن ماذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يقال أن هذا الحديث إنما طبعا لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. لكن قد يقال أن ابن جريج رواه عن ابن عباس ماذا؟ فيكون موقوفا على ابن عباس او أو أن ابن جريج علم هذه المواطن ثبت من سنه في السنة من مفعما ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث لا مرفوعا وعيد جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم ازل هذا البيت تشريفا وتعليما وتكريما ومهابه وزد من شرفه وكرمه من محجة واعتمر واعتمره تشريفا وتعليما وتكريما وفران رواهم الشافر في مسنده والحديث رواهم البيهقي من طريق الشافعي قال البيهقي من هذا منقطع هذا الحديث وقال ابن الصلاح والنوي مرسل معضل مرسل معضل هناك إقطاع بين بن جريج ومن والنبي صلى الله عليه وسلم. بن جريج تابعه. فلم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم. فمرسل معناها أن بن جريج السلم مرسل كامل. معضل أنه سقط بين بن جريج وماذا؟ اثنين. رجلين سقط بين بن جريج والنبي صلى الله عليه وسلم وماذا حديثهم؟ ضعيف. يقال ضعيف. معضل فيما بين بن جريج والنبي صلى الله عليه وسلم. إذا خلاص المسألة أن يقال أو خلاص الحكم على الحديث لا يصحه. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في رفع اليدين إذا, إذا رعى البيت في رفع اليدين وحديث الباب استدل بها من قال باستحباب رفع اليدين من الحنابلة والشافعية فقالوا يستحق له إذا راى البيت أن يرفع يديه وأن يقول هذه الأدئة. وهو هذا قول برفع اليدين هو مروي عن ابن عمري وابن عباس وبه قال النووي وابن المبارك عفوا به قال الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد إسحاق بن راهوي واختاره ابن المنذر وابن قداما وذهب أبو حنيفة رحمه الله ومالك وأبو يوسف إلى عدم رفع يدي إلى عدم رفع اليدين قال مالك يعني ليس في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي بعد أن أورد حديث بن الجريج انظر ماذا يقول الشريف ليس في رفع اليدين عند رؤيه البيت شيء هو يروي الحديث انك ليس ماذا قوي صحيح فلا اكرهه ولا استحيله قال البيهقي وكأنه وكانه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه قل انه مرسل معضل وقد رجح ابن قدام الرفع وقال هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث ابن انظر قول النبي قل انه مرسل ماذا مرسل معضل وذلك من قول جابر. ما الذي من قول جابر؟ أن جابر ينفي انه ما كنا نفعله على مع النبي صلى الله عليه وسلم انه من فعل من؟ من فعل اليهود. وقد خالفه ابن عمرو وابن عباس خالف من؟ خالفوا جابر فكانوا يرون الرفع. ولأن الدعاء مستحب عند البيت. وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء. هذا الدليل. لكن أقول آداء النبي متعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشعر فيه لأن أصبح التعفده هذا التأسي والتوفيق وقال النووي قال أصحابنا رواية مثبت للرفع أولاً من ليه المثبت ابن عباس في روايتين روايه روايتين جريب ابن جريد ابن جريد لكن قلنا أن الحديثين ضعيف لأن معه زيادة عين وقال البيهقي انظر بدأوا وحاولوا ماذا؟ وحاولوا نجرب بين أحاديث التعارض لأن التعارض حديث جابي ما كنا نفعله حديثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله وقلنا هذا الحديث لأقرب أنه صحيح جيد وعرضوا حديث مجريت العنى من عباس وحديث مجريت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل واضح؟ فماذا يقول العلماء؟ طبعا هم هذا الحديث؟ يعني عندهم إن أنهم يحسن يريدون أن يدفعون التعارض يقولون إن حديث ابن جريت مقدم على جاء لأن حديث الجرين ماذا فيها إثبات الرفع وهي أشهر عند أهل العلم من حديث مهاجر جيد وله شواهد وإن كانت مرسلة والقول في هذا يقول بينهم قول ما رأى وأثبت واضح لكن نقول الصحيح والله أعلم أنه لا يشرق رفع يدري عند رؤيه البيت قال الشوكاني والحاصل أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند رؤيه البيت وهذا حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل طيب هل يقول هذه الأدهية؟ إذا كانت هذه الحالة ضعيفة فكيف؟ يقولها لكن ذهب الحنان والشرف لأنه يقول هذا الدعاء قال لأنه في باب فضائل في باب فضائل أعمال في باب فضائل أعمال والحالة ليست ضحفة والقاعدة عن بعض العلماء يعني الشافعية والحنابلة وغيرهم قبول الرواية الضعيف في في باب فضائل الأعمام بشر أن لا يكون الضعف شديدا أن لا يكون الضعف شديدا ولذا رأى الجماهير الشافعية والحنابلة أن يدعو بهذا الدعاء عند رؤية البيت الذي وماذا اللهم مزيد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومحابا إلى آخره يدعو بهذا الدعاء نعم ان دعا به باب الدعاء المطلق فقد يقال لابع سبحينه حديث الذي يليها لكنه لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب طواف القدوم والرمل والانطباع فيه <تصفيق> عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام ببيت الطواف الاول خب ثلاثه ومشى اربعه وكان يصحابه من المسجد اذا قام بين الصفا والمغرب في روايه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجل إلى الى ثلاثة ثلاثه أو اوقات وفي روايه ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طرف الفجر يقول اقصد ما يقضي فانه يسعى ثلاثه اقواط في البيت ويمشي اربعه متفق عليه بعد يعلم كميه من صلى الله عليه وسلم طاف منطبعا عليه برد رواه مسلم بن ابليس وصححه وابو داود وقال ببرد له اخطا واحمد ولفظه لما قدم مكه طاف بالبيت وهو منطبع برد له اخطا عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه واعتابه من جروانه فرملوا بالبيت وجعلوا النيل فهم تحت آباطهم وقذفوها على عباة تجن بسر قواه أحمد وفده عند عباس قال قد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم ثم يذن فأمركم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرمم الاسواق الثلاثه وان يمشوا بينهم اثنين ولم يمنعوا أن يقوموا فقال عليه قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجله و رحمه قال في الان فيما اللي ماذا ما اللي رمل فيما رمضان الآلات والكشف عن المناكب وفكرت الله الاسلام وعنف المفع ومع ذلك لا تدر شيئا كنا نتعرف على عهد عن الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوم في السبع الذي أفعر فيه وعنف إلى أوله وفكره وعنف إلى أوله عن دخول لما يدخل معك سير ماذا سير البيت فهل يرفع يديه ويبدع بالدعاء اول ما يبدا سيبدا بماذا بالطواف طواف ماذا طواف القدوم او طواف العمى وسيحتاج الى ان, إلى أن يرتمع والى ان يبدا اول ما يبدأ ان يرمى ولذلك بعد ما يقدم احكام الاتباع الرمل والاتباع على احكام استلام الحجر الاسود وبعضهم يقدم أحكام استلام الحجر الأسوال على الرمل والإضباع شرع المؤلد رحمه الله في الكلام عن بعض أحكام الطواف وبدأ بلك استحباب الرمل والاتباع في طواف القدوم للمفرد والقالل وفي طواف العمرة لمن؟ للمتمتع أو المعتمدين لعمرة المطلقة الرمل طبعا قال باب طواف القدوم والرمل والإضباع فيه عقد المؤلد هذا الباب لبيان ماذا؟ استحباب الرمل والانتباه في, في ماذا؟ في ماذا كلمه مذهب الحنابلة والشافعيه كما الرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطو أو الخطا من غير وثبه والانتباه أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه الايمن ويرد يرد ماذا طرفيه على كتفه الاب أيسا ويبقي كتفه اليمنى مكشوفة وهو ماخوذ من الطبع وهو ماذا ماذا عبد ماذا الانسان عبد الانسان الطواف خمسه انواع انواع الطواف اولا طواف ماذا اعلاه الطواف الافاره وهو ركن في الحج الثاني طواف ماذا القلوب وهو واجب عند من عند بعض الشافعيه والمالكيه وهو سنه عند الجماهير والثالث طواف المعتبر طواف العمره سواء كان متمتعا او كان عمره منفصله واضح والرابع طواف الوداع، وهو واجب على الحج من غير ماذا؟ من غير من كان دون ماذا؟ أو من حاضر مسي الحرام الخامس طواف التقل وهو ما يتطوع من الإنسان من الطواف فهذه خمسة أنواع من ماذا؟ من الطواف واضح؟ قال باب طواف القدوم كما ذكر طواف القدوم سنة عند الجماهير من العلماء وسمي القلوب لأنه أول طواف يفعله القادم أول طواف يفعله القادم وهو سنة عند الجماهير وذهب بعض مالك وابو ثوب وبعض الشافعية إلى انه الفرد والصواب أنه سنة. أنه سنة قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في بيت الطواف الأول يقصد ماذا؟ طواف القدوم الذي هو إما ان يكون متمتعاً في يكون طواف العمى وإما أن يكون قادماً في يكون طواف القدوم وليس طواف العمى خب ثلاثاً الخب الرمل بمعنى واحد يعني غمالا خب ثلاثا ومشى أربعاً خب الثلاثة الأشواط الأول ومشى ولم يهروا ومشى أربعاً وكان يسعى ببطن المسير هذا في الصفة إذا طاف بين الصفة وبالسعى يعني يمشي ماذا؟ يركض بسرعة وكان ابن عمر تماماً برواية وكان ابن عمر يفعل ذلك هذا الحديث خرج أبو باب ما جاء في السعي بين الصفة والمروة وباب استلام الحجر الأسود حين يقل المكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة وباب الرمل في الحج والعمرة وباب من طاف بالبيت إذا قد يرك قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفاء ثم ذكر حديث رواية أخرى وفي رواية رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجري للحجر ثلاثة ومشى أربعة لا يحدد ماذا الرمل ما مقداره فقال أنه صلى الله رمل من الحجري يعني أسود الحجر أسود ثلاثه أما البقية الاشواق الاربعه ما شافيها صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان الرمل يكون ماذا من بدايه الحد الاسود وانتهام الحد الاسود قال وفي روايه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد العمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا طاف في الحج والعن أول اول ما يقدم هذا يدل على ان المقصود طواف القدوم وهو الذي اراد به الحديث اول الطواف الاول فانه يسعى ثلاثه اطواف بالبيت يسعى يعني يرمى ويمشي أربعة متفق عليه وتمامه حديث ما يصلي سجدتين ثم يضوف بين الصفا والمروة وعن يعلم اميه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا وعليه برد تقدم على أنه مسار له أعلام الاتباع في السماة قبل قليل أن يجعل وسط الرداء تحت كتف ماذا تحت كتفي اليمنى ويرد الطرفي على كتفه ماذا اليسرى ويبقي كتفه اليمنى ماذا فك واضح قال رواه ابن ماجه التلمذي وصححه هو داود وقال طاف ببرد له اخضر إذن ولا نوع البرد الاخضر واحمد روايه رواية داود هي التي في ماذا فيها البرد اخضر ورواه أحمد والبيهقي والداني ولفظه لما قدم مكة الطاقة بالبيت وهو مطبع ببرد له حضرمي نوعه برد أخضر ماذا حضرمي دل الحديث على مشروعية ماذا مشروعية الابتباع دل على مشروعية الابتباع وهذا الحديث كما ذكرت الحديث أول الأول رواه ابن ماجه والترمذي والصحى وابو وأبو حديث صحيح أحمد وآخره بمرضي الله أخض فهي عند أحمد والترمذي وأحمد والبي والدارمي والبيهقي وهذا الاسناد رجال وثقات إلا أنه منقطع ابن جرير لم يسمعه من أبي يع من يعلم مية وقد دلسه سهوان لكن الحديث حسنه بعض العلماء وعلي بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه اعتمروا من جيرانه فرملوا بالبيت اذا كانت اي هذه العمره عمره الجعفره التي كانت في السنه ماذا الثاني فرملوا بالبيت وجعلوا اديتهم تحت اباضهم ثم قذفوا على عواتقهم. رواه احمد وابو داود والحديث الصحيح. حديث صحيح ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى وسلم وأصحابه فقالوا نجحوا منه ويقوم عليهم قوم قد وهنتهم حمل أو هنتهم أصابتهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يربوا الأشواط الثلاثة لحي وأن يمشوا بين الركنين لحقهم وأن يمشوا بين الركنين ولم يمش هذا متى كان هذا في عمرد جرّان واضح ولم يمنعهم ان يامرهم ان يرمل يأمر الاشواط كلها الا الابقاء عليهم يعني الا شفقه بهم فكان هذا الحديث يعارض آل اي حديث كانه يعارض الحديث الاول الثاني رمل من الحجر الى الحجر لان في هذا الحديث ماذا بين الركنين امرهم ان يمشوا واضح فكأنه عرض وهذا الحديث حديث بن عمر في اي شيء حجة الوداع حجة الوداع وحديث ابن عباس في اي شيء في عمره الجعران لماذا بدي عنه عم في عمره الجعران فقال المشركون في حجه الوداع كان هناك مشركون في مكه لم يكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد هذا مش مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال امرهم ان يرموا الاشواط كلها وان يمشوا ما بين الرقين ولم يمنعوا ان يأمرهم ان يرموا الاشواط كلها يعني يركض ويمشوا إلا ماذا لقى عليه الرفق والشفقه عليه والحديث المتفق عليه جيد كما قلت هذا الحديث أخرجه البخاري في باب كيف كان بدء الرمي كيف كان مشروعيته وخرجه كذلك البخاري في باب عمره القضيه كان هذا الحديث في ماذا وهو في عمره القضاء دليل مع مشروعيه الرمي في أشواط الثلاثه الاول وانه يمشي بين الركنين الحجرين ولا يمر فيه عليه يمر بين الركن اليماني والحجر الاسود ثم ذكر حديث عباس قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره كلها وأبو بكر وعمر والخلفاء رواه احمد بسنه فيه ضاع لازم يمشي الي يستدل به على اي شيء يستدل به على ان قلنا سنه ثابته دائمه لم تنسخ ولذلك ملق وفي عمله كله هو أدوب أكلين وأمر والخلافة كانت حتم ثابت ولم تكن مخصوصة لمن؟ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قال لي إغاضة المشركين كانت مخصوص منها إغاضة المشركين وعن عمر قال فيمر رمضان لمن لما نظم؟ أحدث نفسه عمر في مصدر رمضان والكشف يعني اتباع المناكب وقد أطى الله الإسلام أطى يعني مهد وثبت وقوم ونفى الكفر واهله ومع ذلك انظر التسليم لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داود وابن ماجه واسناده حسن وقد رواه كذلك البزار وابو يعلى وابن خزيمه والطحاول والبياقي والحاكم وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وصححه الامام في يعني صحيح أو حسن وعلي بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمن في السبع الذي أفاض به والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وسكت عليه أبو داود وسكت عليه الحافظ المنذري وهو حديث صحيح وانما أورد عمالي السلي به على أن فمن لا يكون في اي شيء لا يكون في طوافل إفاضة واضح؟ في حديث الباب مسائل أولها اتفق جمهور العلماء على أن الرمل سنة ثابتة مطلوبة على تكرار السن قد شد قوم فقالوا إذا ترك الرمل لزمه دم وينسب هذا القول الحسن البصري والثوري وابن الماجشوه من المالكيه ويذكر عن مالك لكن رجع عن مالك لكن صحيح انه سنه ثابته لم تنسى ثانيا مذهب الجماهير ان الرب مسلول في طواف العمره وفي طواف القدوم ولا يستحب عند بعض عند الشافعيه الا من طواف يعقوب سعيد اذا كان في طواف وسيعقوب سعيد فهو مستحب ان لم يعقبه سعي مستحب عند الشافعيه وعند الحنابلة ان كان في طواف غير تسعى يعقبه سعي وان كان في طواف ماذا تعقدون في الحج ولو لم يكن بعده سعي فانه ماذا فانه مستحب له مفل. يعني انه مستحب الطواف كان عمره او كان ماذا قال او ولذا فلا يسعى في طواف الافاضه ويدل <تصفيق> عليه ماذا الحديث الاخير في الباب انه قال ماذا لم يرمل ماذا السبع ماذا الذي افاض فيه اذن فليقال ولذا فلا يسعى في طواف الافاضه ان طافه القدوم ولا في طواف والودع ولا في طواف التطور وإنما هو في طواف القدوم رابعا لو لم يقدم الى البيت الا بعد عرضه كالمفرد يذهب إلى عرضه او القارن فهل يرم هذا اول قدوم للبيت فجاء يوم العيد فاتى البيت بعد مثل ما قبل عرضه فقالوا يرمني لانه كالمفرد جيد او كقادم سواء كان مفردا او قارنا جيد حتى لو كان طوافل نفاضي لكن لاحظاً صار طوافل نفاضي هنا ماذا؟ كانه ماذا؟ أول قلوب النهام معلوم قال لا يرمو لا يرمو وإنما الرمو في الطوافل القلوب خامساً لا يسنل الرمو في غير الأشواط الثلاثة المسلمة أن يرمو في أشواط الثلاثة الأول من طوافل قلوم أو في طوافل قلوبها ان ترك الرمّة للسياق أو أمت بالأشواط الثلاثة الاولى لم يقره في الأربعة الباقيه لأنها هيئة فات موضنها فسقطت كالجهن في البكعتين الأولى في الصلاة بين حيات أثناء وماذا لا يجب ولأن المشي هيئه في الأربعة ماذا ولان المشي هي في الاربعه الاخر و ترك الرمل في شوط من الثلاثه هل يأتي بشوط اخر لا يأتي بشوط اخر وانما يأتي فيما بقي لهم من الاشواط الثلاثه فيضم وان ترك اثنين انما ياتي به فقط الرمل سله في الاشواط الثلاثه ماذا بكاملها يبتدئ من الحجر أسوث الانتهام بالحجر الاسود مرة أخرى لا يمشي في الشيء منها دل عليه ماذا حديث ماذا عمر وماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر من الحجر وقد جاء الحديث جابر عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قمله ثلاثة أطوار من الحجر من الحجر فبين جابر جابر هنا في أي حجة في أي موطن في حجة وداء أو مخخ تماما لا يحتمل يكون في في عمر أو غيره لا يمشي في شيء من هذه ذلك عن عمر وابن عمر وابن مسعود بن الزبير وابي قال اول والنخي والثوري ومالك والشافعي واصحاب الراي وهو طبعا هذا كان ودليلهم حديث ابن عمر وحديث جابر وحرر أي حديث اعرض حديث ابن عباس الذي مر معنا جيد وان يمشي ما بين النخيل وأن يمشي ما بين الركنين وقد قال بهذا القول الطاووس وعطاء الحسن سيد بن جبيل والقاسم المسالة عبدالله قالوا أنه يمشي بين الركنين واجاب الجمهور بان حديث ما عباس من لانه لأنه كان في عمره ماذا؟ القضية وفي عمرات جيرغان سنة سبع والناس خلقه حديث ابن عمر فإنه كان في حجه ماذا؟ بحجة الوداع. المساله الثامنه ليس على أهلنا كتران وهذا قول ابن عباس وابن رضي الله عنهما لانهم ليسوا ماذا ليسوا قادمين ما الحكمه من مشروعيه الرمل بينها الامام رحمه الله في حديثين هنا رسول الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمروا من جعرانه فانه لما اعتمروا من جعرانه وقفت قريش على ماذا على وقالوا يقدم عليكم قوم قد اوعلتهم حمى يثب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرمي يسئ مشي عن الخطة وأمرهم أن وامرهم ان يطبعوا وهي ماذا اكتافهم ماذا؟ صوره من اظهار القوه والمنع واضح ولذلك قال في الحديث الاخر ماذا امرهم النبي ان يرموا الاشواط الثلاثه وأن يمشوا بين الركني ولم يمنعه ان امرهم ان يرموا شوط كلها الا الشفقه والرحمة تبي التي قال في النبي إلا أصحاب القاتل الذي النبي أن يظهر المشركين في السنة الثامنة أن يظهر ماذا؟ أن يظهر أو ان يظهر قوة ماذا؟ إسلام قوة المسلمين وهذه السورة ولذلك ماذا قال الكفار قريش إن هؤلاء القوم ماذا؟ لأشد قوة من الضبن سرعة ماذا؟ مشي وهذه حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذا نقول الحكمة بمشروعيه الرمل في أول أمر كانت إغالة المشركين باظهار قوة وبقيت سنه مشروعه كما قال عمر في مرمنا وقد ماذا أطى الله الإسلام ثبته وثبته ماذا أهلا واضح لكن ماذا قال ما كنا نترك ماذا أمر كنا نفعله على عالم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر رضي الله عنه وعطاء وكان عمر يقول لماذا يبقى الرمي وللاندباع كنتما كانت حكمة منها هذا؟ يظهر، الله لكن رأى أنها سنة باقية وللا يقال جيد أن هذه السنة باقية ما ما بقيت هذه المناسب ما بقيت هذه المناسب وفي حديث عمر كذلك إن شاء الله غير الرمي الرمي كذلك الرمي في المساء أنه ماذا يسعد بطن المسي هو ماذا المعروف الان بين العلم المعروف بين العابدين الذي كان بطنا في الوادي عاشره لا يشعرهم من النساء كماذا يشرعه كما لا يشعرهم من كما لا يشعرهم السائح بين السطر الاربع وهو قول جماهير العلماء المساله ال11 إن لم منكن الرمل بالسحب فإن المشروع للمعتمر ماذا؟ أن يدنو من البيت، واضح، لكن إن شقت عليه أو شق عليه الرمل لأجل السحاب، فهل يقال يرجع إلى حاشية المطاف؟ آخر المطاف؟ أو يكون في إذن الدوار الأخرى لأجل أن ماذا يأتي بسنه الرمل، أم الأفضل أن يكون ماذا قريبا؟ من البيت ذكر العلماء من الشيخ وذكر هذا من قدامة، رحمه الله أنه الأفضل له ماذا؟ أن يرجع إلى حاشية المطاق في آخر المطاق ليرقي على فضيلة ماذا؟ على فضيلة الرحم فإنها ماذا؟ سنة متأكدة وهي وهي عام مقابلة لتعلق ماذا؟ بالدنوب من البيت واضح؟ وإذا نقول من أسأل الثلاث يعني الأولى أن يتأخذ لأي أن يطبق هذا هذه السنة فمضاقية ثابتة والآن مع الزحافة قالت ماذا؟ تقريبك يحسن إحياءه إحياءه ويقول بمعنى بالطواب حاش يتقطع أو بالتأخف بعيدا عن المهيد انتهينا من الكلام عن أحكام الرب تبقى أحكام الاتباع دل حديثه يعلم من أمير وم عباس وحديث عمر على مسائل الاتباع أولا مشروعية الاتباع وهو السنة عند الجماهير الحلفية والشافعية والحنابلة. وقال مالك ليس انتباع سنة. وقال رحمه الله لم أسمع أحدا من أهل أحد العلم ببلدنا يذكر أن الإضباء سنة. وأحادي الباب حد عليه رحمه الله فإن النبي سلطان من الطبيعة عليه حد وعمر يقول في مطربان ماذا؟ والإضباء الثانية. والثاءة... قال النووي قال أصحابنا عفوا إن دهنا... مسألة كاملة كاملة سنة قول ما نعم ناس... تهيني لك قول مالك داي المسألة الثانية الاتباع سنة في أي طوار في طوار كذلك وهو مذهب الجمهور من حنابل والشابية قال النووي قال أصحابنا ودي اتباع ملازم للرأة في الذي يغمر فيه الطبيع كيف استحبه؟ حيث استحبه من الرمل بلا خلاف فقدارك للدباع المسألة الثالثة السنة أن يكون عند بداية الطواف وينتهي بنهاية الطواف وإذا فرغ من الطواف سوى لداء أولا لأن الادباع غير مستحب في الصلاة التي تعقل ماذا الطواف وغير مستحب في السعيد قال ابن خدامة لا يطبع في غير هذا الطواف ولا يطبع في السعي، وقال الشاعر يطبع فيه ما هو السعي، لأنه أحد الطوافين في الطواف بالмент. قال أحمد ما سمعنا فيه شيء يعني الطبع في السعي والقياس لا يصح إلا فيما عقل معناه وهذا تعبد محقتها كان، لم كان الغلام رأى نولاء لا, لا يطبع مادة بالسعي، من يطبع في مادة في مالذب؟ في, مالذب في الطواف. ما الحكمة من هذا ذكرنا أنه يظهر من شيء من, من قوة الإنسان وجلده جلده وأنه قال معين من معين عن إسرائيل في المشي لأنه أثبت للجداء يكون معين على إسرائيل في المشي في حديث يعلم مئة واحدة منها جواز الإحرام ببرد أخبر أو بألغم غير أمن أبين من الألوان والبياض أفضل في عميم أتقدم على من قول النبي صلى الله عليه وسلم يلبسوا من ثيابكم البيض فانها من خير ماذا؟ من خير ثيابكم يستنوا لباسها في حديث عباس فوائد منها ماذا جوالة تسمية الطواف ماذا الطوفة شوطة فيجزاهم يقول أن الطوفة الواحد يسميه شوطة كل ذلك كمجاهد والشاعر أو لا يقول أن الطوفة ماذا شوطة وإنما يسميها طواف لان الله سبحانه قال ما ان إن الصحوة المردة من الشاعر لا أحد البيت او تمر لا جنحري الطوافة بهم فكل شدواها طوفا وكل أوراها ماذا الأشواة تسميتها ماذا أشواط نعم. منو كذلك من هؤلاء ماذا؟ شبقت النبي صلى الله عليه وسلم حيث من أصحابه هيدو ماذا قال؟ ولم يمنعه عن أمر من يرمل أشواط كل عند اللقاء ماذا عليه صلى الله عليه وسلم؟ في الحديث قال أنه ينبغي غلط المشركين والكفارة بكل وسيلة إلا النود ماذا؟ إلا بند إيايته ويتأكد ذلك في مواقي اللقاء والحرب في حديث عمر تمام التسليم المعلوم الدعمة عمر كان أمة في هذا الباب في تسليم. بسيئة على حديث قادم لما قال للحجر السودين يعلم أنك حجر لا تبر ولا تبع لكني رأيته السودين ماذا؟ ولولا اني رايت السودين قبل كمان ما قبلته أخلا طيب الباب الأكليل ما يحاول ما يسمى يعني أن يكون هذا بإذنحان ويحاول أن ينطل عيادة ربنا يسمى ربنا نقول يكون فيها شيئة الله فيه ويدنا إن يحسون الإنسان أحيانا أن في تطبيق بعض السنة وإن كان الناس قد تركوها أو تسوفيه واحدا مدام ما ذهبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فتنت في لحدة عمر طبق تمام السنة في يعني عمرتك في الرمان الانطباء في إطالة الدعاء عند الصفا وعند المرء وكما بعد النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا رحيم الله وعلى أجل السلام الحجر بتطبيله وما يطابق طيب هذا رحيم الله وعلى أجل صلى الله عليه وسلم في هذا الحجر وعلى أجل القيامة له عداني يمسع به مال أسال من تفبلي لمن استنمت بحقه واقول احمد الصادق في النبي صلى الله عليه وسلم وقولنا ان مخالف رب القدر او قلت لي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم اي قد كتب قد كتب او جرا قد يهمه الرسول اسئله هذا فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يست وقبل يا ما تركه منذ وعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعله هو متفق عليه قال ابن عقاس الخير وطار النبي صلى الله عليه وسلم في حجة وداعا على بعيري مستدقوا مكنا بنجا متفق عليه وفي رفض الطابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعير قلما فتاعة الفقدي أشاط إليك سيد باب المعجب السلام بحاجة الأسود وتنفيده وما هناك حديث نص النظيف أن يحكى أنا بالطفيل قال أبو كنتم عباس هذا الرامل البيت ثلاثة ومشي أربعة أطواف أسنة فإن قومك يزعمون أنه سنة قال صدق وكذا. قال قلت ما قومك صدقوا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب مكه قال المشركون ان محمد واصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من البرزان وكانوا يحسدونه قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضربوا ثلاثا ويمشوا اربعا قال قلت له اخبرني عن الطواف بين الصفا والمروه راكبا فسنته فان قومك يزعمون انه سنا قال صدقوا وكذب قال قلت ما قولك صدقوا وكذب قال إن رسول الله صلى رسول الله يكذر عليه الناس يقولون هذا محمد, هذا محمد. حتى خرج العواتق من البيوت قال وكان رسول الله يقرب الناس بين يديه بل ما كثر عليه ركبه والمشي والسعيد افضل فكان ابن عباس يميل إلى ماذا الى ان الرب ماذا سنه ماذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك خلفه عمر رضي الله عنه وطاه في روايه ابن عباس القديم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب المملكة وقد وعلتهم حمّة فقال المشركون إن عبدوا عليهم غداً أو من قد وعلتهم حمّة ولقوا مهاشنا فجلسوا مما يلي الحجج وأمرهم أن يرثوا ثلاث شواط ويبشوا ما بين خقري ليروا المشركون جاء فقال المشركون هؤلاء لم يزعنهم من الحمّة قد وعلتهم هؤلاء أدري كذا وكذا هذا بحكمة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سأ رسول الله أمر من بيتي يا المشيكين فكهلنا ابن عباس يرى انه حكم ثابت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ان عمر وغيره ابن عمر يرى هذا الحكم ما جاء في استلامي حاجرين سنشاهد هل ورد الرمل كيف؟ هل ورد الرمل في الله الرمل؟ ورد السنة قال عجبر الله في صحيح مسلم رم رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى في في مسلم سبحان الله قايتوا رسول الله رملة من الحجر أسود حتى انتهى إليه ثلاثة جابر إنما كان ذلك بمعنى في سمك حجتي للنبي صلى الله عليه وسلم محسن. طيب باب ما جاب استلام الحجر للرسول ذكر حلم عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الحجر يعني اسود يوم القيامه له أيناني يرسم بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق الاستلام هو ماذا مسه مسحه باليد مسه أو مسحه باليد قيلة أخذ من السلام وإن حجار وإفتحان لمن استلمه بحق يعني بحق صدق وإخلاص ويقين وإحتسان رواه أحمد وابن ماجه والتنبذي والدالمي والطبراني وابن خزيمه وابن حبان ورفض ابن خزيمه بن حبان لا يبعثن الله بهذا الخلق وفي لفظ ان لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامه بحق والحديث يعني اقل ما يقال عن حديث حسن صححه ابن خزيمه وغيره وهو حديث حسن وصحه كذر الحباب وهو دليل على فضيلة ماذا؟ فضيلة الحجر الأسود وفضيلة استلامه بإخلاص وأن عينان له وعينان يبصر به ما ونساء به يوم قيام عن الحقيقة على الحقيقة وهذا ماذا, ماذا من قدرته سبحانه وتعالى وعمر انه كان يقبل الحجر ويقول اني لاعلم لا انك حجر لا تبك ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلت طواعه كما هذا الحديث خرج البخاري في باب ما دعى بالحجر حج وباب حكم الحج والعمره وفي لفظ اما والله لقد علمت انك حجر وفي لفظ البخاري ولولا اني رايت النبي يستلمك استلمتك فاستلمه هذه الروايه قلما يكون لكم اعطروه المهمه في الاستلام رواه التقبيله قال ولولا اني رايت النبي استلمك ما استلمتك فاستلمه ثم قال فما لنا وللرم الحديث نفسه ما لنا وللرم انما كان ماذا لغاظه ماذا المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال شيخ صنعه رسول الله فلا نحب أن نتركه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث وهو مدينه قلنا على مشروع تقبيل حجر وعن عمر عن استلام الحجر فقال رايت رسول الله سبحانه يستلمونه ويقبلونه عندنا استلام وتقبيل وعلاحة عندنا الاستلام وتقبيل ويختلف المعنى وسنة وفي رواية عن عبد الله بن سردس قال رايت العسيل ماذا يقبل الحجر ويقول يعني عمر رضي الله عنه بأنه كان مشهورا بصلاةه قال وفي لفظ جميل البخاري قال سأل رجل عمر على استلام الحجر فقال رايت رسول الله سلم يستلمه ويقبله قال ارايت إن زحمت أرأيته إن قريبت قال جعل أرأيته من يمن رايت رسول الله سلم يقبل الحجر انظر التسليم عند عمر وابنه رضوان الله عليه وعن نافع قال رايت عمر رضي الله عنهما استلم الحجر بيده واضح واب أخوان استلم الحجر يعني مسحه أو لمسحه بيده ثم قبل يده التي استلم بها وقال ما, منذ ما. ما تركت منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهم واتفكوا عليه وكذلك يخرجوا باب الحجر ومن يرمي في حج ويوم وفي لفظ ما تركت استلام هذين الرقنين اليمان والحجر منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم وما في شدة ولا رخاء شدة يعني زحام والحديث على القدريه على مواظبه العماره على ترميم ماذا الحجر الاسود وشده التمسك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال علي بن اباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على بعير يستلم الركن المراد بالركن هنا ماذا الحجر الاسود يستلم الركن بمحجن متفق عليه ولذا يطلق على الحجر الاسود الركن متفق عليه في صحيح البخاري باب استلام الركن بمحجن وباب النبي يستلم الركنين اليمانيين وفي لفظة طافة رسول الله عليه وسلم على بعيد كلما أتى على الرقلي يعني الحجر أسود أو الركن الذي فيه الحجر أسود أشار إليه بشي في يده لماذا؟ كان محجن محجن وكبر رواه أحمل والبخاري وخرج البخاري في باب من أشار إلى الرقلي إذا أتى وفي لفظ البخاري عفوا وخرجه في باب عند الرقلي باب استهاء الركن الرقلي بالمحجن وعنبي الطفيل عامل بن وفتة الليفي رضي الله عنه الله مقطفين غربت عليه كنية وأدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنين ولد يوم أحد ولد يوم وحد ومات سنة مئة أو نحوها ويقال إنكم آخر من مات مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم توفي مائة نقل مئة نقلة مئة وأربعة الله عليه قال رايت رسول الله بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه وهذا يفسر لنا ان المراد في الروايات السابقه الركن ماذا الحجر الاسود واضح ويقبل المحجن المحجن هي ماذا بكسر المي عصا ماذا منحنيه الراس يحملها الراكب ليوجه بها راحلته ويت... ماذا؟ ويتناول بها المتاعب واضح كانها عسره فيها في عناها ماذا في عناها طويته ثم ذكر الحديث اخير طبعا هذا الحديث رواه مسلم ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر انك رجل قوي لا تزاحم احد فتؤذي الضعيف ان وجدت خلوه فاستلمه والا فاستقبله وهذل وكبر رواه احمد والبيهقي وهو حديث ضعيف ضعافه الشيخ عن مشاكل المسلم وغيره <تصفيق> للكعبة اربعه من الكعبة الر... الركن الشامي والغربي واليماني والشرقي والشرقي والشرق هو الذي فيه ماذا الحجر الاسود واليماني مشهور هو الركن اليماني والاخر ماذا شامي جهه الشام وغربي جهه الغرب الحجر الأسود هو الركن الذي في ماذا الحجر الأسود هو ماذا الحجر الذي في ركن الكعبة ماذا كعبة الجنوبية ماذا الشرق إذا في حجر سود الكهف ماذا الجنوبية الشرقية جيد واليمن نسبة ماذا إلى جهة اليمن إلى جهة اليمن ويطلق ماذا اليمانيين على الحجر الأسود والركن اليماني تغريدة بإجماع المسلمين أن الركنين الحجر الاسود واليماني أنهما بني على أساس إبراهيم عليه السلام على اساسه وقواربه وأما الشامي والغربي فليس على قواعد إبراهيم حيث اختطع الحجر من الكعبة واحتجز فلذلك إن الحجر الأسود هو فضيلة والركن اليماني بينما بين الحجر الاسود هو ماذا فضيلة أولا كونه على قواعد إبراهيم وفيه ماذا؟ الحجر أسود أما الرقم اللي يضايب فضائيه أنهم كون ماذا؟ كونوا على قواعد إبراهيم بخلاف ماذا؟ الأركان الأخرى حديث الباب دلت على مسائل أولاً فضل استلام الحجر الأسود واستحباب وحديثنا باسدين على فضلة استلام الحجر بنية خالصة صادقة ويقين وحساب الأدو وأن هذا الحجر كما ذكرنا الأسود لأنه يكون له عينان يبصر بهما وإسانه ينطق به, به كبقى الرماء الحقيقة الحقيقه الحقيقة وأنه أشهر لمن في بحق والحجر الأسود حجر شريف فاضل جاء في بعض الروايات كان أبيض من اللبن ثم سودته الخطايا قد روي عن ابن عباس ان النبي أساساً قال نزل الحجر الأسود من الجنة وهو اشد بياضا من اللبن وسودته خطايا بني آدم أخرجوا التربية والمسائن وأحمد وهذا رقم التلميذي وقال حديث التلميذي حديث حسن صحيح ولك الحديث يضع لأنه شواهد يتقوى يتقوى بها حديث عمر المشهور فيه هو إن إنك حجر إني لا أعلم إنك حجر لا تضر ولا ترفع أولا هذا حديث أصل أصيل من قاعدة عظيمة في اتباع النبي لسلسل والاقتفاع أذره وإن لم تعلم العذلة وترك ما كانت عليه الجاهلية من دعواني من وبيان أن النفع والذر بيد الله تعالى وهو حاصل هنا بالانتثان فقط قدم اتهى العمر النبي صلى الله عليه وسلم الثانية من كلام هذا الامام الملهم أصل الشرعين العظيم وهو أن الأصل العبادات الحظ والمن الذي هو يقول التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله فلا مجال للرعنة والاستحسان ذلك لأنها, لأنها عبادات توقيفية ثالثاً مشروعيه تقديم الحجر الاسود في الطواف والمستحب ان يستلمه اولا والاستلام هو المسح او المس أن يمسه بيده او يمسحه وهو امر مجمع عليه كما دل عليه حديث عمر وحديث ابن عمر وحديث واثله رابعا لاستلام الحجر مراكب أولها وهو علاها أن يستلمه يمسح ويمسح بيده ويقويل هذا علا واضح عليه عليها حديث الباب الثانية أن لا يمكن ماذا استلامه بيده فيستلمه بشيء ما من حجر واضح عفوا الثانيه ان لا يمكن ان يقبله لكن يقدر على استلامه بيده ويستحب له ان يستلمه بيده ويسن له ان يقبل يده التي مست الحجر كما في الحديث ماذا ذكرنا النبي السلام ماذا استلام الحجر بيده ثم قبل يده صلى الله عليه وسلم ثم يكبر كما في حديث ابن حديث السورة السوره الثالثه او الحاله الثالثه أن لا يستطيع ان يمسه بيده ولا يقبله فيستلمه بشيء معه من عصا او محجه مثلا او آلة معه فيشرع له ان يستلمها أن يستلم الحجر بها ويقبل هذه به ماذا او هذا الشيء الذي معه ويكبر ولو كان محجنا فان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا استعمل محجه واضح ثم قبل ماذا؟ المحجر كما في حديث أبي الطفاين عامر قال ويستلم الحجر بمحجر معه ويقبل محجر الحالة الرابعة إذا لم يكن معه شيء ولم يستطيع الوصول لحجر أسود فإنه يشير بيده ويكبر تاتي مسألة هل إذا أشار بيده هل يقبل يده الصحيح أنه لا يقبل بيده صحيح لا يقبل يده قد ذهب بعض العلماء الى انه يقبل يده مالك رحمه الله قال من استلم الحجر بيده يقبل يده من ماذا يضع يده على فمه دون ماذا دون تقبيل يضعها فقط لكنه قبل ورد الحديث قبل الاشاره اليه إجماع بين العلماء إشارة الحجر الأسود إجمع من شقة عليه الاستلام والتربيه. استلام الحجر الأسود وتقبيله لم يرد إلا في الطواف في حال الطواف وبين الطواف السعيد فانه ورد أن النفس لما انتهى من الطواف ماذا؟ أتى الحجر ويستره فكانه يستلم الحجر كم مره على سوء تيسر هو ثمان مرة كأن ثمان مرت ولذلك خطأ بعض الناس الآن يكون في غير الطواف وهو جاي يعني جاي يصلي فيه يمسحه أو يستلم السنة أنه إنما تكون أي في أي الطواف أنها تكون في الطواف تقص بس الأخيرة نحن خلاف بين العلماء ذهب الجماهير إلى استحباب السجود على الحاجة الأسود فعند الجماهير أن السنة أن يستلم ويقبعه ويسجد عليه والسجود عليه أن يضع جبهته وحده واستحب الشافعية تكرار السجود عليه ثلاث مرات واحتج له بما روى البيهقي والحاكم في سنة رجال والثقاة عن النبي عباس أنه قبله وسجد عليه وقال رأيت عمر من الخطاب قبله وسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله يوما قال رأيت سبعة على ذلك ففعل والحديث فيه يحيى ابن يمان الكوفي وهو صدوق يخدر كثيرا وروى الشافعي والبيهقي بإسنادهم الصحيح هذا كلام النووي عن أبي جعفر قال رايت رسول الله يوم الترويع ملبدا رأسه فقبل الركن يعني حجر سل ثم سجد عليه ثم قبلهم ثم سجد عليه ثلاث مرات والحديث فيه ضعف كان النووي ماذا يقوم بإسناده صحيح في ضعف وفي في تدليس الجمل الحديث السجود على الحجر أسود رواه الشافع والبيه قبلهم كذا رواه أو بينهم رواه من الحديث فيها شيء من الضعف من العلماء قال العلماء قد تجبر بالشواهد تجبر بالشواهد ولذلك الجمهور يذهبون إلى ماذا للسجود عليه معنا وضعه يذهبها يجلس على ماذا يجلس الله يجلس الله تعالى لم يلد مثلا أقول التاسع "لم يرد عدل التقمي هل يقبل مرة أو مرة أو مرة فالأصل أنه يقبل مرة واحدة ومعنى قبل فعلى مرة واحدة ويستحب أن يقبلهم مرة واحدة قال الشافعي يستحب أن يكفف قبلة بحيث لا يظهر لها صوت بحيث لا يظهر لها, لها صوت حولا إنتاج مساء الحجر يبقى إن شاء الله عمر الأخير يعني استددى به وقال أنه لا يدرز بأن كان يفضل قوة وأن يوصد ماذا أنه ضايق الناس لاجتمعوا على الحجر لما يتسببوا ماذا فيه نذية الضعفاء والإضرار والإضرار به تبقى ما السألة قضية ذكرها النووي قال النووي رحمه الله مجموع قال أصحابنا لا يستحق النساء التقوير لحجري ولا استياموا إلا إن خلو المطاف في الليل أو غير اللي. لما فيه ضرر الرجال أو ضرر, يعني ضرر النساء تذكرت لمن مالك يقول السجود على حاجة لا سوء بدعة واعترض القابع من المالكية عليه وقال شد مالك في هذه المسألة عن العلماء لأن أكثر الجماهي على, على أن السجود عليه سنة في حديث عباس فائتين لطيفة عباس طاف النبي في حجة الوداع على بعيد استلم الرقلة بحج تستنبطونها واحدة ضايع واحدة خفية ها جواز الطواف يا راكب الطواف والسعي جواز ما هذا الضايع خفية حاول لا نجد هذه نبي خفية ترى ولها شوي استنباط في حجة وداع طاف النبي سلم على بعيد النبي سلم الركبة بحجه نختم بها. بعده حاجة اش تش... ااا صلي من التعبه. هه؟ كبر السنة إن النبي صلي محتاج البعيد. الزحام. لا. بشري. هذا مش رايح رمضان. لا ما في ما في شيء. <تصفيق> إيه لا <تصفيق> انا قلت لكم خفيف إيش بس الفقراء <تصفيق> ما تلاقيوش تحاولوا يفي البعيد. إيه لا شك إنه الحكمة يراه الناس صحيح لكن لا بعيداً فيقيه ممكن فيقيه أحسن تبرير الله فيك شيء استدل به أصحاب مالك وأحمد على طهارة بول ما يؤكل لحم ولوثه لأنه لا يؤمن ذلك من البعيث ولو كان مجلس لما عرض المسجد هذا له صلى الله عليه وسلم فهذا بحس استنباط العلماء بذي هذه المسائل كنا نقول استلام الرق اليمامي لكن نرجي الله سماه قادم السلام عليكم وعلمنا وعلمنا ويأتو عليكم وعلمنا بالصالح سبحان من وين يستمع القوله والتبع وعسنا سبحان الله نستردخ من أحالي عمر ومن عمر كثيراً في تمام التسليم ومواقف من عمر بالحج عجيلة في التسليم بالاقتدام الى مستر الله عزة. يمكن مرة أكثر 12 تسليم بن عمر تركوه في ماذا؟ في, في وفي تلبية تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهنا في ماذا؟ في الاستلام وفي الله المستأتي مواطن كبيرة في الحج في عناية بن عمر رضي الله عنه واخداء النبي, النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر أصن معنى قول الله قد, قد كان في رسول الله وسول حسن حتى خالفوا بعض العلماء يبقى ما سيات الكتاب في كتاب الحج وعنايه عمر كما ذكرنا من تأصيل وتعليم الناس. بالحقيقة أن عمر يقول انك حجر لا تبرد. بعيداً يعلم الناس ماذا؟ قاعدة التسليم، قاعدة التسليم. وهذا الأمر ينبغي أن يتعود عليه الإنسان. التسليم والاستسلام لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومحاولة العناية بالسنة. إذا بلغت حكمه زين الله. أوجب ابن بلغته السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعدي عنه؟ يعني مو يعلم أنها سنة مسيرة كيف يعلم العمل العمل بها ولذلك يحاول الإنسان بقدر استطاعته أن يعود نفسه على فعل بعض, بعض السنن ماذا خاصة فلتم أهل السنن ماذا الذي يتركها الناس أو يجب للناس أن فعلها إما مثل أحيانا ماذا لضعف أو لزحمة أو لصعوبة أو أحيانا خشية قول الناس وكلامهم السلام يحييكم الله جل جالس أسهل القومة جاء في الخليفة المتبقى عمي وإلى عدد وإلى عدد حول مدينة الشيخ ذكرني الشيخ بمسلة ثانية باتنا ذكرناها لكم فيها الا تذكرني ما دكرتها. حديث الصيح. لا تسأل تذكرون نبحتنا لشهد الفهل الشيخ على الشيخ المرة قلت وهو صحيح بدون قوله يصين تذكرون حديث سليمان في حرم المدينة بدأت افتحه الكتاب من عبد الله قال رايت وسلم أخذ رجل يصين في حرم المدينة الحديث صحيح قلتنا فيه إلا قوله فهو صحيح بدون قوله ماذا يس. الذي هو ماذا خولي ليس في أول حديث لأنه يقول أن ما بقى الحديث ماذا؟ ما بقى بالحديث شيء وإنما قوله من رايتموه أموه يسف. واضح؟ وقال من رأيت أموه يسف. فكأن نسبتها فيها هيلة في الله أما الحديث هو حديث صحيح المسألة الثانية تذكرون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وجعلني عشر ميلا حول المدينة حديث لنقيل جعل من كل جهة بريد وقيل حما أخذ ماذا؟ حكم الحرم والحيمة له حكم ماذا؟ حكم الحرم فجعله المسلم ماذا؟ حرما للمدينه جعله حرماً للمدينة وقيل الحيمة ليس معناه جميع أحكام الحرم المدني تنطبق عليه وإنما هو ماذا؟ له بعض الأحكام ماذا؟ الحرم على خلاف بين العلماء لكن دليل كذلك أن ما كان قريب المدينة فإنه ماذا؟ فإن له حكم التحريم الذي للمدينة ما بين عين إلى فرم ومحسنة الله سبحانه وتعالى كش إيه نعم كلا في كل شيء لأن في الغالب الحجر الأسود رطاني مالي تطير، إيه كيف محرم؟ يعني بعض العلماء رخص في هذا وقال ليس المقصود الطيب إنما المقصود التكميل والاستلام واضح إنما المقصود الطيب والاستلام وكان معلوم هذا من قديم أنهم طيبوا فيه جاز قولي ما ذلك وقال ليس مقصودك الدمينة مقصودك التكميل تعرفين الدكة يعني عبادة لا يمكن فعله إلا بهذا الممكن. واضح. فأجاز بعضهم أن يقبلنا، ولو قبلهم أو استلمهم يغسر إذا بعد الأبد لأن الطيب يبقى عثر بضطي بحسن إن رجع لا بس. إن رجع واستلمه لا لكن يحرس يعني أن يستلمه وفي في بداية أيام لا يكون جنس حام شديد وقال يحرس. ثبت حليم الحمر أنه في موطى مالك أنه كان يجلس ينتظر الاستلام الحجر حتى يدمى أو يرغف عن دما من حرسي على ماذا؟ على السنة وقيل كان ينتظر حيانا من قدار خمسين وخمسمائة ثالثة وكان هو هو اللي قال ما اتركت استلامه منذ ماذا رأيته السبب والصح عنه السبب إن مسحبه من حجر السنة روح لمن يحط خيال خطايا حظايا وجاءت حليم في فضل استلام الحجر السور la chise exacte j'ai